يا غسر إنا ق ا د م و ن ان قادموا ن بذكاء وجبحان ر يا غسر ا قادمون من نيني نحن ان نحن أ ع ل ن الصمود فلسوف تنزح ا القيود والمسجد ا ل أ ق ص ى يعود وتزاح 「やこっそり」 ق ا د م و ن من بين أ ح ج ا ر الصغار ياقدس إ ل ي ك ت ح ي ا مني وعبد المؤمن ادعو اليك تحيه مني وعهد ا المؤمن ي ن بدميساء اسراياتي قسما بان أ ل أ ح ن ي قسما ب أ لا انحاني يا قدس انا قادم بهدي ام وادي الريحان ب يا قدسو ان قادمو من بين أ ح ك ا ل ص غ ر من ب ي ط ا ن إ ه ن ا كان احصد خيبرات وبني قريقه والنظير ا فلقد اتينا زاحفين وسيحرس المتربصون وسيخرس َََُْ المتربصون َََُِّْ يا َ قدس ُ اثنى َ قديم َِ y e a h